ودنا دايما ينرفع العالم السوري بكل دول العالم بأيدي السوريين وبكل فخر وعزة وكرامة لكن اليوم نرفع العالم بإيد فتية بعدها ببداية مشوار حياته حلقة اليوم من برنامج سر مخبة مع محمد عبد الناصر زين الوصيف الثاني بالمستوى الثاني بمصابقة الحساب الزهني على مستوى العالم والمرتبة الأولى على مستوى سوريا ورحب فيك محمد أهلين كمان بدي رحب بي والد محمد السيد عبد الناصر زين أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا يعني محمد اليوم أنت عامل إنجاز كتير مهم صف وهيك رحت على ماليزيا ورفعت العالم السوري بماليزيا برعبو عليك من إلك ألف مبروك وبعدك راجع إلك كم يوم بس شكرا هلأ خبرنا محمد عن المشاركة اللي شاركت بماليزيا ووصولك للوصيف الثاني على مستوى العالم بدأ مشواري تدريبات صغيرة قبل المسابقة الوطنية بسوريا فأنا ضلت عم أتدرب بسوريا بس بشكل قليل وبعد ما قدرت اطلع بالمركز الاول بسوريا هيدا الشي حفزني اني شارك بالمصابقة العالمية بماليزيا مشان وكان هدفي اني ارفع العالم السوري وارفع اسم بلدي بالمحافر الدولية حالا وانا خبرني محمد هون بدنا نرجع معك نعرف شاركت بسوريا أولاً وطلعت بالمرتبة الأولى كان عندك هيدا الهدف هيدا هيدا هدف كتير كبير وخلاك هيك تتحفز وتشتغل أكتر وتكتسب مهارات بالحساب الزهني حتى توصل لهيدا النتيجة كنت واثق من ال... إنه بدك تحصل على المرتبة الأولى بسوريا؟ هلا أعمستوى سوريا أنا كنت واثق أني حطلع بالمرتبة الأول ليه كنت واثق؟ شو السبب؟ لأنه يعني... كان عندي طموح كبيرة حلو طيب ربحنا على مستوى سوريا وطلعنا على ماليزيا خلال الرحلة في قلق أكيد في خوف أكيد. يعني اليوم اللي بيكون مخلص دراستور جامعية وحتى فايت بغمار الحياة وخايت تجارب كتير وبمجاله المهني بيكون عنده لحظات من الخوف بتنتابه والقلق لما بيكون عم بيشارك بمستوى العالم نسبي إلك يعني سافرنا بالطيارة شو كان احساسك أنا رايح هلأ قدك أنت خايف كان عندي شعور كبير بالخوف لاني اول مرة بسافر بطيارة واول مرة بعمل مسابقات عالمية بس مع هيك كان كمان عندي امل اني اقدر, أني أقدر ارباح هناك حلو كتير مشاركتك بحد ذاتها هايدي حتى يعني لو ما طلعت بهيدي المرتبة الحلوة رح نعرف اكتر عن تفاصيل المسابقة معك سيد عبد الناصر خبرنا عن مشاركة محمد بماليزيا الدورة كانت هي دورة 23 عالميا لهالمسابقة هذه سوريا تشترك فيها لأول مرة بحضور 72 دولة وأكتر من 4000 متسابق على 10 مستويات مختلفة ابني شارك بالمستوى الثاني وعدد المتسابقين بالمستوى الثاني كانوا حوالي 1000 طالب محمد قدر يحوز على مركز المستوى الثاني للمستوى الثاني المركز التوصيفي الثاني للمستوى الثاني عالميا حلو اذا كان في مستويات بالضبط تمام. بالضبط سوريا شاركت بالمستوى الثاني لل7 حلو. يعني شاركت بست مستويات وهي كانت أول مشاركة عالمية لشوريا بالحساب الزهني, بالحساب الزهني. والحمد لله استطاع الوفد يحقق إنجازات كتير عالية بحصوله على مراتب متقدمة إذن في غير محمد حصله بالضبط. على مراتب بالضبط. لكن هو المرتب الأولى هو حصل على الوصيف الثاني باقي عضاء الوفد حصلوا على وصفاء ثالث ووصيف خامس حلو. يعني كل اعضاء الوفد السوري الحمد لله فازوا بهالمسابقه هيدي بس كونه حصل على المستوى الثاني عالميا اهلو انه يتوج ويطلع على منصه الشرف ويحمل حلو. عمل يحمل علم سوريا بالعالي ويرفع اسم سوريا بالعالم حلو كثير يعني خلينا يعني فينا نعتبر انه هيدي اول اول فوز دولي بهالمسابقه لسوريا وكان اول سوري بيحمل هالمرتبة بيوصل لهالمرتبة وبيحمل الكأس وبيرفع عالم سوريا طيب خبرنا يعني كنت انت معه كانت النتيجة أنه الحاصل على هذه المرتبة هو محمد عبد الناصر زين شعورك بهاي اللحظة اولا أنه ابنك ثانيا كأبن من أبناء سوريا اليوم نحن متعودين إن كان بسنوات الحرب او قبل من طول عمرهم السوريين مميزين ووصلوا لمطارح متقدمة وقدروا فعلا يتعود يرفعوا العالم السوري. شعورك اليوم بمحمد كابن وبنفس الوقت بابنك اللي هو يرفع هذا العالم السوري بماليزيا الحقيقة شعور ما ممكن وصفه م -م. يعني شعور كتير رائع شعور اعتزاز وفخر وكتير كتير بيصير للتأثر يعني فرحة ما بطل نصف كانت م -م. والحقيقة كان همنا إنه بس انه يرفع العالم السوري والحمد لله كان ابني هو اللي رفع هالعلم السوري وكان هيدا سعادي وسرور لجميع أعضاء الوفد المشارك السوري وما مننسى دعم سفيرنا هونيك اللي استقبلنا بمجرد وصولنا لاماليزيا وقدمنا كثير دعم, دعم معنا وكثير وحتى وقت خلصة المسابقة كمان ودعنا فشعرنا الحقيقه انه قاعدين ببلدنا وانه في دعم خارجي لنا حلو كثير رح نتابع معك بالحديث لكن بعد الفاصل بعدك <تصفيق> يار انت ال فيها تنقف فيها ونمشي فيها يا وطني فيها يا وطني يا دشوار نحنا جنودك عاش اسمو قد في وطني مستمعينا وحديثنا عن محمد عبد الناصر زين يعني محمد اللي حصل على مرتبة رائعة ومتميزة على مستوى العالم محمد بالحساب الزهني بدنا نعرف يعني شو طور عندك من مهارات هل انه اكتفيت انه انا بس شاطر بالحساب الزهني ام في اضافات اضاف لك اياها لا الحساب الزهني له فوائد كتير كبيرة بتأثر بحياتنا العملية فهو الانسان العادي بيكون بيستخدم بس الجزء الأيسر من دماغه فمن اليوسيماس بنشط الجزء الأيمن كمان اليوسيماس بتطور القدرات الزهنية وبساعد على الحفظ بسرعة وتطوير سرعة البديهة وبزيد حلو. السقة والتركيز يمكن والسياء والترتيج والتركيز وكماً بأول سرعة البديهة حلو يعني انت بالأساس عندك هذول بس مهل أد كانوا كتارين عندي أنا إياهم بس اليوسي ما استطوري حلو برابو يعني انت هيك هم تتشكر هايدي البرنامج حلو كتير طيب بدك تخبرنا يعني احنا بنعرف انه في قواعد وطرق للحساب الزهني بدك تشرح لنا إياها وبدك تقلنا هل أنت ماهر بكل الطرق أم في شيء أم من شيء اليوسيماس طريقتين وحده عن طريق العداد وهي الطريقه اللي بنبدا فيه مه. اول اول ما نتعلم اليوسيماس بيكون في عداد نحسب عليه بس لما نطلع شوي بالحساب الذهني بصير في المينتل وهي انه نتخيل العداد بعقلنا ونصير نحسب عليه أنا ماهر بالطريقتين بس بالمينتل حلو. انا أسرع وأفضل يعني هلأ ما بنقدر نقل لك شو هالثقة ما السقة ظاهرة فعلا بالنتيجة اللي حققتها طب لما كنت هناك بماليزيا وعم بتشارك شو الشي اللي استخدمت كطريقة؟ أنا استخدمت المينتل طبعا هلنن بيحدو دولكن أم أنتو بتختارو؟ لا نحن بنختار حلو وكنت هيك آه آه مميز اي حالو كتير برابو عليك هلأ بنا نرجع يعني يوم انت صف تامن وحصلت على هيدا المرتبة أدي إليك انت مهتم بالحساب الذهني اللي تقريبا سنة ونص بس سنة ونص بس برابو بس بالأساس هل انت شاطر بالرياضيات وهيك ولا اي انا شاطر بالرياضيات من اي صف من الصف الاول حلو برافو بدي اسمعها منك انا يعني سيد عبد الناصر خبرنا بشكل عام يعني دائما هيك بنسمع مقوله انه لما بيتميزوا الاولاد الطفل بيخلق موهوب او بيخلق ذكي لكن الذكاء هل وحده امر كافي يعني خبرنا هيك عن محمد كان بالاساس بس الذكاء موجود في امور اخرى انت ساعدته فيها كيف اشتغلت على محمد لا شك أنه الوراثي إلى دور أكيد الإنسان بيخلق ذكي. بس المهم أنه التطوير والاستثمار هالزكاء وهذا بيعود كتير لطريقة التدريس بالبيت للاهتمام الأهل اهتمام الأم بشكل خاص خصوصاً إذا الأم كانت متعلمه وبتشرف على دروس ولادة بشكل يومي بتنظملهم دراستهم فكتير الأم إلى دور كبير أكيد قدرات اللي بتكون موجودة عند الشخص بس بحاجة لتوجيه وتنمي وتنظيم حلو هده كان دوركم يعني هون نحن عم نحكي بشكل عام عن دور الأهل بالضبط طيب يعني بنسبة لمحمد محمد منه وحيد في أخوي سبيان وبنات هل هو الأميز بيناتهم أم في هي القدرات موجودة ملاحظة عند أخواتهم الحقيقة في محمد وفيه أخته الأكبر هند هيدول كتير مميزين ومن الأوائل بالصف وبجميع المواد أي أعمار؟ هند صف العاشر حاليا. صف العشر سبعة بشوي مع أنه فازت بالمركز السابع بالمسابقة اللي جرت باللدي السنة كمان على, على نفس سوريا. المستوى أخذت المركز السابع <تصفيق> بس بتعرف في الوقت بيكون أصير هي المسابقة المستوى الثاني عبارة عن حل 200 عملية حسابية خلال من دقائق حل. فاللي بيفوز هو اللي بيحل أكبر عدد ممكن من العمليات الحسابية خلال هالوقت القصير اللي هو 8 دقائق <تصفيق> يعني بد يكون هيك حاطة كل جهده وتركيزه بدون ما يفكر بأي امر آخر هيك لحتى يقدر ب8 دقائق يجيبها النتيجة بتطبطوا حل ذهني بدون الاستعانة بأي وسيلة <تصفيق> يعني كتير تحتاج العملية للتركيز حلو برابو محمد يعني سنة ونص بس ما بتندم وبتقول ياري تبلشت قبل هالسنة ونص بندم اني ما بل اني تأخرت معرفة اليوسيماس <تصفيق> لو كنت مبلش من قبل كنت هلأ انا ملاكز متقدمة يعني حلو يعني كنت ضامن انه انا حكون الاول على مستوى العالم وبكل قوة وتميز اي كنت ضامن عليك يا محمد رح نتابع معكم بالحديث لكن بعد الفاصل بلدي بلد الشمس اللي بتشرق بالحريه شوفوا بلدي وكيف الحب بيتصدر للبشريين انتظر البشرين شوفوا بلدي بلدي الشمس اللي تنشرق القرى طبعين معكم مستمعينا وراح نعرف بالدقائق المتبقية معنا محمد يعني بدي ارجع هيك لشعورك وقت المسابقة بماليزيا قدمنا وفي نوع من السيقة انه ممكن لكن كان في قلق واضح عليك هيك ذكرت اللي تحت الهواء بلحظات انتظار النتيجة هايضي اللحظات كيف مرأت على محمد انا كنت بشاعر بخوفك بخوف كبير يعني بخوف ما بينوصف ولا لأنه بعد ما شفت أنا عداد المتسابقين ألف متسابق يعني عدد كبير ومن كل العالم سألت حالك وين جاي أنا؟ طيب يعني شي بيلبك مع هيك كان قسا عندي أمال أني أقدر مركز والحمد لله بعد ما طلعت النتيجة وشفت اسمي وشعرت بشعور ما بينوصف فرح وسعادة يعني حسيت حالي يحطير من الفرح حالة دكتور يا محمد سيد عبد الناصر خبرنا أنه بعمر صغير صف 8 محمد وعبء السفر والساعات الطويلة والإرهاق ومع هيك يعني وفي قلق أكيد موجود كيف كانت هذه اللحظات فعلا يعني كانت الظروف كانت كثير صعبة يعني سفر يوم كامل قبل مه. المسابقة مباشرة مه. وانتظار 8 ساعات لدوره بالمسابقة فهذا كله يؤدي إلى توتر ويؤدي إلى تعب ورهاق زهني وجسدي والحمد لله لازم يخافظوا على تركيزهم والحمد لله يعني وصل أنه لنتيجة كان ممكن إسا يوصل لأكتر لو الظروف كانت شوي مؤاتية تمام ذكرت لنا من شوي أنه دعم الأهل كتير مهم وأنه تابعتوه ل محمد بنفس الوقت فيه أيضا مشرفين يمكن بالحساب الذهني مين أشرف على كل العملية من بداية اهتمامه بالحساب الزهني أهم شي طبعا الإدارة العامة للحساب يوسي ماس بسوريا مهم. الأستاذ مهندس رامي الشيخ ومدام ريتا كان إلون كتير فضل وجهد جبار لوصول هالفريق للمستوى العالمي كتير تعبوا وكتير قبل أسبوع قبل شهر من المسابقة كان تكسيف للتدريب آآ كمان آآ مدير آآ مركزه بطرطوز استاذ آآ آآ مازن سليمان كان له كتير آآ تشجيع آآ معنوي ومدربينه بالمركز هون أنسيارة وسراب ورهف كمان له كان كتير كتير دور وثقة وتشجيع معنوي لا محدود وكله كان يقول له لحطين ثقتنا فيك هذا الشي اللي حملك مسؤولي كبير محمد اي اكيد طب يعني نحن فينا نقول أنه انت بتقول شكراً لكل هدول؟ بقول شكراً لكل هدولي وكل تعذب تعزب معي وكل اللي دربني وشجعني نحن أكيد كمان بنشكرك بدورنا ونرجع نقول لك ألف مبروك من القلب لمحمد عبد الناصر زين الوصيف الثاني بالمستوى الثاني بمصابقة الحزاب الزهني على مستوى العالم برافو عليك خليك هيك وخليك عم تتميز أكثر وأكثر لساتك ببداية مشوارك شكراً كتير لوجودك معنا أهلا شكرا لكم كمان بدي أتشكر السيد عبد الناصر زين والد محمد شكرا كتير إلك وألف مبروك لمحمد وبتشكر كتير إزاعة أمواج على هاللقاء الحلوب اللي أتحتنا إياه وعلى أنسي رابعة بالذات يعني على هالاتصال المباشر مع الناس كتير كتير نحنا متشكرينكم أكيد نحنا منتمنى نقدر نوصل لكل الناس وأن نظهر هيدا التمييز الموجود بمحافظة طرطوس شكرا لكم